ونعمة المال في عيون العباد زينة الدنيا بلا شك في كل العيون مثل زينة دنيتي بس عندي شي زاد أنت الأول ثم المال بعدين البنون انت أنت شيبك نشوة التيه لعناق الرشاد وافزع لك بفزعة القرم لشهاق الزبون وحصنك تحسين الأرزاق عن درب الفساد وعشقك عشق المظالم لفراق السجون لو تزيد الشوق جمرة, جمرة. تحولني رماد لو يزيد العشق شعره بوصل للجنون وهذاك لا منه تبسم شفت للدنيا طرح مني وليه احببته وهو حبني منه وليه من غير لا انا اعترف ومن غير لا هو يعترف ليه هتحاكه وكله بوي يعرف غايه كل بيه اللي يفرح افرح ودمعه ل ظرف دمعي ظرف اغليه يعني اعشقه اعشق يعني اموت فيه يعني انا ميت ما عشقه ومرتبه الشرف من عرفته والمحيه فالمحيه وما يروح الا ذراعي في ذراعه ان رضيت ارضيه ونعيت عيا طلبني قلت له سمعا وطاعه ما عشقت منجوم من الا الثريا وما ملكت من الكنوز الا القناعة وانت وجوش الموادع والجفية كيف اوقف ضدكم وانتم جماعة لو بجيكم بالشجاعة والحمية البل الكثره الكاثرة هتغل بالشجاعة يلي جاريا في وريدي لا وش غرامك زارينا في وريدي استغفر الله لو بقول ان غرامك ما باقي يلا يطبع اسمك عليدي لنك بصدري وانت منتهى بصدري تطلع مع انفاسي وترجع يا سيدي الي طلعت احسكني اشوفك ونقص انفاسي دكا يضديدي اخاف لا تطلع والعاد ترجع واشفق على شوفتك واقول زيدي فهل فهل علمت عن جنوني يا آنف أني لمجنون النشاز المجيد يلبيك يا سلكا حملت الفضائل أوعز لصاحبك بتحريري قيدي يعني بحكينا لبى والله عروقك متى تعيد في عيوني يعيدي ثقفني وبصلك مثل ما التثقف شعار جيلي من ثقافة قصيدي لو ضلعيني حس موتى وصالك ما طاح لحيدة ولا طاحة حيدي تخيل أني من كثر ما تخيل أتخيلك تدعي وحس منك ميدي يا أخي ترى جننتني بل جننتني جننتني ما رجعت من السفر ما شفتلك فينا وانا اللي كنت حسبك قبل ادوس ارض المطار اتجين تكونين انت اول شخص عيني تحت ضن عينه وكنت تخيلت من زود فرحة رجعتي تبكين وشوف بدمعتك حكيش وعرفه قبل تحكينا وجيب احلى من اللي بتحكينه وتركت تحكين تقولين الوطن نور وقول ابنور مضوينه تقوليني غديت حلا وقول عيونك الحلوين الحلوين. كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويترك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلم اجتجفين وليتك لاقي اتبه شي فيني ما تلاقيينه ما بغرور لكن خابرك ما لك امل تلقيه الجاذبية تسبب الانسكاب وادري اني منسكب وادري اني يديك كوب سلت فرضك وارتوت بي وفاضت بي عذاب لين حبتني قلوب وتعادت لي قلوب فعرف انزولي غدير وحكاياهم سراب والمقاديرة ليادي وشين الحظ طوب يعني اليام الروموني حقيرين الجناب صار زولي عشر فزوال عيوني اقروب تعدد لجلة داريك عمطيش الشباب واتوحد لين يطغى على وجهي شحوب ماني استاهل كذا منك يا وبل السحاب لا تفللني وانا ودي النكمة شروه بيتني وادخل في قلبي يا قلبي باب باب اخت عروقي برجليك يسمر دوب دوب جل منول عروقي بقنينة اتراب نوب تضحك من عذابي وتبكي منها نوب لو اللي دعوة وحيدة وهي بتستجاب قلت يا ربي إليا مر خالفها لهبوب زوي قلبي كل مزويت خسرك بنسياب وقف العالم يرد دل بحر من كل صوب يا خلاصة شهد وعذوق ملذة وطاب يام غلبني وأنا ما بعد صرت يام غلوب يام سفرني لوجهك ذهاب يام عزز بالغلى يام قدر يام حسو بيتني وذهبي بعيد يامال الذهاب ضمني بيديك بجمد على صدرك اي مزعل عليها بس قلبي رحوم وهي تموت بعذابي من تحت لتحت مثل وجه الصداقة في ثياب الخصوم انت طيبت طابت وان جرحت اجرحت خصها الله بوصف من خيال معدوم لا اذان اسم عتبة ولا عيون المحت كم ربي خرقها من بياغ الغيوم ومن كفوف السحابة بالورود القحت عن سواها فرقها بالقمر وانجوم وكل عذرة تباها بالجمال انزحت بالحلة هي كوم وباقي الناس كوم كفت انعادلوها بالبشر ورجحت ورجحت ورجحت, ورجحت, ورجحت, ورجحت كأنها لقالت أرحب على الرأة ترتكي آت حفاها وخلص وتوها بادية من دلعها لا تحفتك كانها تشتكي ومن ثقلها لو يثورون تبقى هادية تتقن البكي المضحك على الضحكة البكية فكمين رزق يطلع بضحكة شادية وصوتها آخر شموخة الطراز المملكة وبحته تقمع بثورة الحروفة الغادية ما يجيب من الحكي كون لولو والحكي ما يجيب اللولو ولا سؤال Thank you. يا فلانة يا فلانة كنت أشوفك زعفرانة تقرض الورد وتدينه يمكن أني ما قطفتك بس يشوفك زعفرانة كنت هذا البعد عنك وأطلبك لا تذكرينه كان خوف من الفراغ وخطوة الفرقة جبانه ما اقتنعت أن الخيانة للرجل تلوي يمينه لين ما ربي بعفتش وذقت من طعم الخيانة اسمحي ما بقى فيني مكانا تطعنينه وقبل لي من جوف قلبي كل عطفه وامتنانه والله الله في عذابك بتركت عينك دل ليه ولا يرده عن الا لسانه ولا أنا قرر تسافر وامتطي ظهر السفينة لان ما به شي واحد يستحق يقعد عشان